الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سياتيهم لاكف يرًا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عظيم ذَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يُغْرِنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ سَمَاءٌ وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثٌّ مِهادٌ لَّٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا يَغْلِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ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 اَرَونَ بَايَاتِ اللَّهِ ثُمَّ نَقَلِيلَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ